وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ طيرانا لتعتذوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تاتخذوا وَالْقُرْآنَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَن اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا أَصْلَقْتُمْ لِسَاءَ فَأَبْلَغْنَا أَجَلًا فَلَا تَعْبُدُوا غُنَّ ان انكن احنا ازواجهنا اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ بمن كان منكم يؤمن بالله كِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَا وَيُرْضِعُ نَا أَوْلَادَنَا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ نَبِ الْعَارُفُ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَارَّ وَلَا نَافِعٌ بِوَلَدِهِ على ذي وعلى الوهي مثل ذلك فان ارادا فصالا لن نترى ضم منكما وتشاور فلا جناح அவுல்கும் ஃபலருனசலம் தும் அச்சை தும் வி تَكُرُّ اللَّهَ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير